الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالنيا وان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 وقفنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم, لنفسه فمنهم ظالم لنفسه ومنهم قتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ورباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي لنا دار المقامة من فضله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 وَلَا يُخَفَّفُ عَنْكُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجِزِي كُلَّ كَفُورٌ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمْمُ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 mitad Biza